إِمْتَن وَلَئِنْ أُذِيتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اكفورت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه والله هو الله رب ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْ كَمَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا وَيُرْسِلُ عَلَيْكَ حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَهُ يُصْبِحُ مَاءً غَوْرًا فَلَن تَسْ قُلْ يُعَلِّهُ طَلَبَا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَق وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَنْ تَفْلَهُ فِي أَتْوِي إِنْصُرُهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ انتصيرا هنالك الولايه لله الحق هو خير فاذو وخير رقبا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 ثَلَا الطَّبِيعِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ شَيْئًا تَذْرُو الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا